أما أنك تكذب على الرجل وأنه فعل وأنه صلح وأنه قد ترك الدعوة وهرب إلى السعودية حسبنا الله نعم الوكيل سبحانك هذا وهتان عظيم على هذا الرجل والطاعنون يا أخي في أهل الخير وأهل الاستقامة من قبل فلا تكترك بهم فهذا ذيداً المبطنين أنهم يغدحون ويطعنون بالكذب والله ويطعنون بالكذب والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم وممن حمل راية الطعن في هذه الأيام بالكذب والمهتان البرعي أصلحه الله فهو يكذب على الشيخ كذبا صريحا ويكذب على أهل السنة كذلك كذبا صريحا يسقطه هذا يسبطه هذا يسبطه ويضره أصلحه الله هذا خطأ الله يا أخي إن كان في خصمك حق له في تجد أنه في باطل وفي الحراف وما استجاب لنصحك بين باطل للناس ما فيه شيء كل يأخذ من قوله ويرد وكل راد ومردود عليه ووضع المسائل العلمية التي خالف فيها خصمك وبيّنها للناس وينظر معه الناس سنظر معه عن خصمك إيش الذي عنده أما أنك تكذب على الرجل وأنه فعل وأنه صلح وأنه إلى ذلك فهذا الله لا يجوز هذا لا يجوز صلى الله عليه وسلم ويدّعي أن أصحابه يحضر لهم كذا كذا وهذا كله كذب أن الدمال يحضر لثلاثون ألفاً أخي ثلاثون ألف ما تجيه لو اجتمعت يمكن الحامي والشحر ما نحو ثلاثين نحن في الأدنى كبيرة لا بس بها ما تجيه نحو ثلاثين ألف خمسة دون ذلك وهو يقول ذهب خلان إلى الحديدة ما كفتهم من صايد خرج الملاعب الرياضية وأن الشيخ محمد العبداللهاب يحضر له في مسجده ألفان لا إله إلا الله محمد العبداللهاب ينشد باب كما يقاله أبي شحد حوله يا أخي عيب عليك لا تكذب الناس ترى الواقع هذا هذا واقع يروني سيكذبونك أصحابه قبل خصومه سيكذبونك بهذا الكذب الصريح الواضح ما في حد عند محمد العبداللهاب يذهبوا انظروا الذين هم يصدقون الآن يسمعون هذا الكلام يذهبوا ينظروا محمد العبداللهاب ومسجد محمد العبداللهاب تجده في الظهور يفتح مثل مسايد العوام يغلق بعض الصلاة يأتي العصر ويفتح هذا الذي عنده ويحضر له ألفانه يا أخوان الكذب مدمون في كل ملة وفي كل أمة كما يقول الشراح عند حديث أبي صفيان لما قال والله لو لأني أخشى أنهم يؤثرون علي كذبا لكذبته أنهم يؤثرون علي كذبا قال الشراح عند هذا الحديث قال الكذب مدمون في كل أمة وملة فهم ما يحبون أنه يؤثر عليهم كذب ما يجوز ما يليق بالمسلم انه يكذب ويوثن عليه كذب ويقام هذا كذاب هذا هذه خصنه ما هي طيبه واحد يتحرى الصدق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا انسان من يصدق, يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وفي المقابل اياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالبراعي يكذب أصلاحه الله يكذب كذبا صريحا وهذا يسقطه عند الناس يسقطه عند الله ويسقطه عند الناس ولا يجوز الانتصار على خصمك الكذب تكذب عليه ما يجوز هذا الظلم ولا, ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الشخص يا أخوانا الذي نصيح أنه يلازم الصدق والعدل مع خصمه إن أردت أن تظهر بخصمه تنتصر على خصمه إن كان لك خصم من القصوم فإنك تصدق القولة وتصدق المقالة فإنك بإذن الله تفلح وكذلك تظهر دعوته وأما هذا الذي يصنعه البرعي أصنعه الله فهو الآن صار كذابا عند أهل السنة البرعي صار كذابا عند أهل السنة لأنه كذب كذبا صريحا لا يمتلي فيه اثنان كذب كذباً أو كذبةً واضحة جلياً في قوله يحضر لفولان ثلاثون ألفاً وفولان عنده ألفان هذا لا يعرف والواقع لا يشهد به فنسأل الله أن يصلح الشيخ عبد العزيز وأن يتوب عليه من الكذب الصريح نسأل الله أن يتوب عليه وأن يوفقه قبل ختامه ورحلته من هذه الدنيا أن يوفقه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والسماح من إخوانه أهل السنة الذين ظلمهم يتسامح منهم والله سيجد صدورهم الحمد لله رحبة وسيجدهم يبادرون له بالسماح والعفو يبادرون وإن أما يظلمون ويستمر في الظلم فهذه دعوة الله سبحانه وتعالى ويريد أن ينفر عن الشيخ بأي وسيلة يذهب يمنة ويسره يريد يلتقي بفلان يريد يتكلم معه فلان حتى يبين هذا الحجوري هذا لا يجوز ماذا صنع بك الحجوري يا أخي الحجوري قام بأمر عظيم عجزت أنت, أنت وغيره عجزوا عنه أمر ليس بسهل الجهاد الذي يسره الله على يد الشيخ يحيح ويحبظه الله وعلى يد إخوانه وأبناءه وطلابه أهل السنة سأثنه في دماج أو في خارج دماج هذا شأن عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى وقد عجز عنه أو عجز عنه من عجز فمثل هذا الرجل يفتخر به الله مثل هذا الرجل يعني تاج على رؤوس أهل السنة إذ يقوم يصدع بالحق في وجه هؤلاء الروافض الذين يدفع بهم من يدفع من على الإسلام أما أنه يحذر منه ويقام عليه بهذا القيام الشرس والعياذ بالله هذا ليس بخلق أهل العلم ولا يصدر عن العلماء ولكن يا أخوان الحسد راس كل بنية الحسد راس كل بنية فإبليس كما أشرنا آلفا أنه أخرجه الكبر والحسد والعياذ بالله واليهود ردوا الحق بسبب الحسد وابن ادم الاول قتل بسبب الحسد وكم من وقائع تحصن من الله بسبب الحسد الشخص يشتني بالحسد والله يقول ذلك فضل الله ياتيه ما يشاء ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب واسال الله من فضله هذا شاهدنا واسال الله من فضله فاذا عطى الله سبحانه وتعالى عبدا من العباد من فضله تسلم الله, فضل الله واسع سبحانه وتعالى فاذا جعل الله في قلوب العباد محبه للشيخ يحيى او لغيره من اهل الله, الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى يجلب المحبه فيها لمن ان سيجعل الله سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هذه اعمل الرحمن ودا فاعمل عملا صالحا وما سبحانه وتعالى الا حب عبد جعله القبول في الارض فنسل الله نعيننا على طاعة حتى نعمل أعمال الصالحة إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله الأنس استغفروك وتبليك جاء الوقت